الَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُبْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا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 উলম্জি কুমু গোলমিল বর্রী ও বহ্রি সদর হুত বব্ব সদরুন বব্ হুফিয় ইন্দ জনমিন مِنَ ল কু নিন কী উল্লি ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر عَلَى أن يبعث عليكم عذابا فِيكُمْ او مِمَّ تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ او يَلْبَسُكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ أُمَّهُمْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ লিখু নোসলমূ ওই চল্লী হো বোনব হস্ত হো বুফি হদি সি ই 119. وإنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم